وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الْأَرْضِ مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد ما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاتوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأنددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تسبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم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 وَأَنَّ الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ أعتدنا لهم عذابا أَلِيمًا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نهلك قَرْيَةً أَمَرْنَا مثر فيها فِيهَا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بَصِيرًا من كان يريد الْعَاجِلَةَ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يطلىها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها تعيها وهو مؤمن فأولئك كان تعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أَكْبَرُ درجات وَأَكْبَرُ تفضيلا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 ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محشورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأخفاكم ربكم بالبنين واستخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ على آذْهَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ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 وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إِنَّهُ كان بكم رحيما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 أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْصِفَ بكم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاطِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاطفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني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 إذا لَأَذَقْنَاكَ ضعف الْحَيَاةِ وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِن كادوا ليستفذونك من الْأَرْضِ ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا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 وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروش قل الروش من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوشينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا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 فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بطائر وإني لأظنك يا فرعون متبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل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 وَنَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تؤمنوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يخرون لِلْأَذْقَانِ سجدا